Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Qul a'udhu bireb innaas Malik innaas Ilah innaas Min sharil waswasil khannaas al واسوس في صدور الناس من الجنة والناس